بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل من ليبيا يقول بارك الله فيكم شيخنا كيف لا كيف لا, أصل كنت لا اصلي كيف أ ق ض ي الفوائد وبارك الله فيكم يعني تقصد كنت قاطعا للصلاه ة ق ص د هكذا لا ما عليك فوائد ولا شيخ تتوب إ ل ى الله عز وجل وتصلي والحمد لله وتحافظ على ا ل ص ل ا ة في أ و ق ا ت ه ا والسنن الرواتب وكثر الله خيرك والحمد لله بارك الله فيكم هذا س هذه س ا ئ ل ة أ خ ر ى من تونس تقول بارك الله فيكم في شيخنا فتحت أ ص ل تجاري منذ س ن ة و أ ن ا لا أ ش ت غ ل فيه كل العمال م أ ج و ر ي ن و أ ن ا لا أ م ل ك مالا في البنك يعني كل النقود أشتغل بها في التجارة. فهل علينا الزكاة؟ وكم تكون قيمتها مع أني أبيع بالتكسيد مع العلم النقود تكون من نصف كل الزكاة المرب وكم وأكثر أشتغل التجارة فهل المربوح بها ورأسه تجب ا ل ما ل لم أ ب ض هو بعد أجدني سألها أشياء الأصل أنا التجاري أدري تزاكم الله كل الاصل ل ل ت تسمع ج ا أشياء ا ر ي هي أ التجاري فيكم. هذا س ا ئ ل آ خ ر يقول أ ح س ن الله إ ل ي ك م شيخنا هناك شخص اضيفه وهو ينتمي ل ج م ا ع ة التبليغ أ ح د ث ه دائما ب أ ن منهج ج م ا ع ة التبليغ ليس على منهج السلف الصالح لكن لم يقتنع رغم أ ن ي بينت له أ ق و ا ل العلماء في ج م ا ع ة التبليغ لكن لم يقتنع المر... المرجو من شيخنا أن تبين في له قولكم في هذا... في هذه الفرقة هذه أ ي جماع ة ت ب ل ي غ و قولكم فيما يسمونه الخروج في سبيل, سبيل الله وجزاكم الله خيرا حفظك أحدث سبحانه في فهو لفظ ربك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما عملا أمرنا الأعمال الدعوة إلى الله صلى عليه وسلم ليس عمل ليس عليه من سبيل إلى أعظم عز وفي فهو ومن وجل فالدعوة توقيفية منه رد رد بالحكمة والموعظة الحسنة وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن, ع... بن جبل إ ل ى اليمن قال آ... انك ت أ ت ي قوما من اهل الكتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم إ ل ي ه ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وفي ر و ا ي ة إ ل ى أ ن يوحدوا الله وفي ر و ا ي ة إ ل ى أ ن يعبدوا الله ج م ا ع ة التاريخ ج م ا ع ة ب د ع ي ة ص و ف ي ة من ر أ س ه ا إ ل ى قدمها سواء في التوحيد أ و في ا ل ع ق ي د ة أ و في الصلاه وفي كل أ ع م ا ل ه م إ ل ا ما ن د ر فهم لا يجعلون ا ل أ م ة لا تتدخل فهم من توجيهاتهم للداعي عندهم عند أ ن يجذبوه إ ل ي ه م لا تتكلم في أ م ر ا ض ا ل أ م ة ما هو أ م ر ا ض ا ل أ م ة قالوا التي تفرق ا ل أ م ة ما هي قالوا هذا بدعه وهذه شرك وهذه خ ر ا ف ة إ ذ ن فما هي الدعوه الى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أ و ح ي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحبطن ا عملك ولتكونن ا ا ل ف ل من الخاسرين وقال تعالى أ ي ض ا ولو أ ش ر ك و ا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ف ا ل ص و ف ي ة لو التبليغ تجد أ ن منهم الصوفي منهم المبتدع منهم ا ل أ ش ع ر ي منهم المعتزلي ل أ ن ه ا ج م ا ع ة ل ف ل ف ة خففهم الخروج و ز ب د ة دعوتهم أ ن تخرج و أ ن ك تسمى تبليغي بصرف النظر عن عقيدتك فهذه د ع و ة ض ا ل ة ثمرتها ض ع ي ف ة و أ ك ب ر ما أ ث م ر ت هي شق عصا ا ل أ م ه و شق تكثير الجماعات و ا ل ض ا ل ة فقط أ م ا أ ن ه ا نفعت أ و لها ت أ ث ي ر إ ح ي ا ء الدين و رفع ر ا ي ة الدين و م ح ا ر ب ة الشرك و ا ل ب د ع ة و ا ل خ ر ا ف ة و ا ل ش ع و ذ ة و الدجل و الكهنه و ا ل س ح ر ة و المشعوذين ليس لها أ ث ر ل أ ن هذا يعتبر عندها من أ م ر ا ض ا ل أ م ة قد تجد لو ذهبت إ ل ى الهند ل ر أ ي ت أ ن كثيرا ً من ا ل ت ب ل ي غ يبركون بالقبور و يتبركون بالمزارات و إ ل ى آ خ ر ه و يقيمون ا ل أ ن ا ش ي د ا ل ص و ف ي ة فهم لماذا بسبب أ ن ه ليس فيها أ م ر م ع ر و ف و لا نهي عن منكر عندهم حركات و قواعد وضعها لهم محمد إ ل ي ا س و غيره رجل جاهل صوفي عمي ا خرج بسبب أ ن ه ر أ ى رؤيا في المنام أ ن ه يخرج ب ا ل ن ي ة و ا ل ب ط ا ن ي ة الله سبحانه و تعالى يقول لنبيه فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله تعلم و علمه جبريل عليه السلام حتى أ ص ب ح عنده ح ص ي ل ة ع ل م ي ة ثم أ م ر ه ب أ ن يبلغ للناس يا أ ي ه ا المزمل قم ف أ ن ذ ر يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر و ربك فكبر نعم حفظك الله أ م ا من ر أ ى رؤيا في المنام هذه د ع و ة مصيرها إ ل ى الزوال د ع و ة يخشى أ ن الذي افتعلها و نحن لا نشعر افتعلها الاستعمار البريطاني من أ ج ل تشويه ا ل إ س ل ا م و من أ ج ل بيان أ ن ا ل إ س ل ا م ذليل حقير دين تصوف دين ش ع و ذ ة دين خور كذلكم ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن أ ن ا لا أ س ت ب ع د أ ن ه ا د ع و ة م د س و س ة على ا ل إ س ل ا م افتعلها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م د ع و ة ل ب ر ا ل ي ة و د ع و ة ماذا ع ل م ا ن ي ة و د ع و ة على تنظيم ماسوني أ ر ا د و ا من ورائها حزب يناوء الحكام في مصر و في الدول ا ل ع ل م ا ن ي ة و في الدول ا ل إ س ل ا م ي ة و حزب يوجد القلاقل حزب م ع ا ر ض ة باسم إ ق ا م ة ا ل د و ل ة أ و ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذه إ ح د ى ث م ا ر ه أ ن يكون حزب م ع ا ر ض ة كالشوكه في حلوق الحكام المسلمين و أ ي ض ا لا تستبعد أ ن من أ ه د ا ف ه ايضا أ ن ه يوجد علماء ومفتون في وسطه ذ ا الجماعة يشككون في ا ل إ س ل ا م ويناوئون علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة فتجد حسن ا لنا جاهل يعتبر عالما ووجد ش ر ي ح ة من المجتمع المصري أ خ ذ ه م ولا يتبعون د ع و ة علماء سلفيين إ ن م ا ي ت ب ع و ن و هذا أ م ر مرغوب عند أ م ر ي ك ا و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م أ ن توجد ش ر ي ح ة م ت م ر د ة في الشعب المصري م ت م ر د ة على علماء ا ل س ل ف ي ة يتبعون حسن البنا ب فكر منحرف فكر ليبرالي نعم عمر التلمساني ماذا رقاص وشارب السجاره ويفن ه م الديسكو ويحضر المسارح داعيه ليبرالي هذا أ ي ض ا مرغوب ومطلوب فلا تستبعدوا ان ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن ج م ا ع ة م د ب ر ة و م ص ن و ع ة صنع أ م ي ر ك ي المقصود و إ ن كانت تنادي ب ا ل خ ل ا ف ة هذا كلام دعايات شعارات يستعطفون بها عوامل المسلمين كذلكم كما أ ن ا ل ح و ث ه يستخدمون د ع ا ي ة وشعار الموت ا ل أ م ر ي ك ى الموت ل إ س ر ا ئ ي ل من أ ج ل خ د ي ع ة العوام وهم يخدمون مصالح إ ي ر ا ن و أ م ر ي ك ا كذلك ا ل إ خ و ا ن المسلمين ما في داعي قاطعوا المنتجات ا ل أ م ر ي ك ي ة و أ م ر ي ك ا ف ع ل ت و دمر الله أ م ر ي ك ا وهم ص ن ا ع ة أ م ر ي ك ي ة الهدف منها التغرير بشباب المسلمين وجرفهم و إ ي ج ا د جماعات وجماهير تزعزع الأمن والاستقرار وتنادي بالانقلابات على الأمن المسلمين ح ك م المسلمين والتبليغ أ ي ض ا كما سبق وقلت ما يستبعد أ ن ه ا فعل قاديان ي ومن فعل الاستعمار البريطاني ل إ ي ج ا د ش ر ي ح ة لتكثير الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ن ش ق ة ا ل م ت م ر د ة على الكتاب و ا ل س ن ة ويبقون معهم بعض شعائر الدين باسم الدين من أ ج ل أ ن العوام ينجذبون نحوهم وفي ا ل ح ق ي ق ة ما هو إ ل ا تخدير ل ل أ م ة وتقطيع ل أ و ص ا ل ه ا و ك ث ر ة جراحاتها نسأل الله السلام الله والعافية نسال الله ان يحفظ د ع و ة اهل ا ل س ن ة واهلها ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة الصافيه ة إ ن ا ل ل ق ا د ر ع ي ه ولي ا ل أعلم بارك الله ه بارك ف ك م ه ذلك ا ا س ئ آخر من المغرب من شيخنا أحسن الله يقول ل ي أحسن إ م و ن ف ع ا ل ل ه هو بكم من يوجد شخص أ ق ر ب ا ئ ي يسمع الحزبيين لما لا لبعض الحزبين أمثال ل م نصحناه ا أن غ ر ا ا و وقلت ي له بأن أهل ل بأن عليه م تتكلموا ف والله ر د و ع ى ما عنده من م ا عنده س ئ مخالفة م ل ل ن ج ا ل س ل ف ي وقال لي من رد عليهم قلت له الشيخ ربيع حفظه الله وقال لي الشيخ كبير في السن ومريض بالسكر وقد, وقد فقد عقله فهجرته شيخنا حتى يتوب إ ل ى الله فذكرته بقول, فذكرته بقول من, من ع ل ا م ة أ ه ل البدع الوقيعه في أ ه ل ا ل أ ث ر هل ا ل أ س ل و ب الذي فعلت معه صحيح ولا وبارك لا الله فيكم جزاك الله خير و ث ا ب ك الله على غيرتك على أ ه ل العلم وعلى غيرتك على المنهج السلفي لا ت ج ا ل س و ولا تخالطوا هذا على ط ر ي ق ة أ ص ح ا ب أ ب ي الحسن ف أ ب و الحسن هو أ و ل من رمى الشيخ ربيع حفظه الله أ ر ا د يفعل م ع ر ك ة قبل أ ن يدخل مع الشيخ ربيع في م ع ر ك ة من أ ج ل أ ن يشكك في ع ق ل ي ة الشيخ وفي أ م ا ن ت ه وفي ما يقول ف ب د أ يرمي على هذه ا ل م ن ا و ر ة من أن الشيخ قبر الشيخ ربيع قبر يعني كما يقال يد س ب ح و ي د ذ ب ح يعني يمدحه من جانب شيخنا ووالدنا لكنه كبر في السن وخرف وكذا اي اذا جرحني وتكلم علي و بين عواري فلا تصدقوه ولا تقبلوا منه لا لاني اطعم فيه ولكن لانه خرف وكبر و ا ل ل ه ان الشيخ ربيع اعقل مني ومن ومنكم جميعا ومن ابو الحسن ومن المغراوي رجل وجدته يركز على كل ك ل م ة و ص غ ي ر ة على كل ك ل م ة ص غ ي ر ة وكبيره ويعرف ويعدل و العبارات هذه لها معنى عنده وهذه ل ا معنى ولا بد أ ن تضبط عبارتك نعم فالشيخ على كبر سنه هو في ا ل خ ا م س ة والثمانين من العمر بارك أ س أ ل الله عز وجل أ ن يحفظه و أ ن يبارك في عمره و أ ن يبارك في علمه و أ ن يمد في عمره في ط ا ع ة الله و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يحفظ سمعه وبصره, وبصره وعقله و أ ن يحفظه ذخرا ل ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ن يبارك فيه أ ي ض ا وفي الشيخ الفوزان وفي كبار اهل العلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ب ر ك ة مع أ ك ا ب ر ك م ن س أ ل الله أ ن لا ي ب ت ل ي ن بحدثاء أ أصغار ص ا الأسنان غ ا ل أ س ن ا ن المتخبطين في ا ل د ع و ة الذي يوم يفتري بكذا ويوم يتراجع يوم يضطرب يوم كذا يدري ما يدري في ا ل ج م ا ع ة الاخوان المسلمين هل هي كذا أ م أ ن ه ا كذا أ م أ ن ه ا تفصل أ م أ ن ه ا ج م ا ع ة ا ل ت ل ي غ ما يدري أ ح ق على باطل ومن رايحسن الظن إ ذ ا ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ربما ما يدري ما معناها ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يحفظ هذه ا ل د ع و ة أ ن يحفظ علماءها الكبار كشيخ ا ل ربيع كما ذكرت والشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ العباد والشيخ ع ب ي د ومن كان على شاكلتهم و أ ن يبارك في علماء هذه ا ل د ع و ة و أ ن يوجد علماء يقومون ويخلفون العلماء الكبار ل أ ن الموت لا بد منه لكل أ ح د فلو بقي أ ح د لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ن س أ ل الله عز وجل بمنه وكرمه أ ن يمن على هذه ا ل د ع و ة و أ ه ل ه ا بعلماء اجلاف وضلاء يعرفون العلم ويعرفون قدر العلم ويعرفون ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ويعرفون قدر أ ه ل ا ل س ن ة وطلاب العلم ولا ماذا يبتلينا ب أ ص ا غ ر ا ل أ س ن ا ن حدثاء ا ل أ س ن ا ن الذين قد ملئت صدورهم ب أ ح ق ا د على طلبه العلم و أ ح ق ا د واستصغار وتنقص للسلفيين والدعاء إ ل ى الله عز وجل ن س أ ل الله أ ن يحفظ كبار العلم و أ ن يحفظ صغارهم و أ ن يبارك في هذه ا ل د ع و ة والها والشيخ ربيع كما قلت لكم إ م ا م في التثبت و إ م ا م ماذا واسع الصدر ورجل لا يتكلم بهوى فيما احسبه و الله حسيبه نعم حفظكم الله فلو كان خرف او صاحب هوى او يتكلم بدون علم ل كان كالحجوري مجرد ما يبلغ عن شخص بعد خمس دقائق يصدر فيه ث ل ا ث ة اشرطه وخمس ملازم و س ت ة اسطوانات للكمبيوتر او بهذا المعنى اردنا ا ل م ب ا ل غ ة الشيخ ربيع يقول صبرت على ا ب ي الحسن ست سنوات والشيخ مقبل يقول صبرت على عبد المجيد الريني واصحبت ب ل ثلاث سنوات هذا مما يدل على ان العلماء غ ي الكبار غير متسرعين وليسوا اصحاب أ ه و ا ء وليسوا اصحاب أ غ ر ا ض ش خ ص ي ة إ ن م ا يتكلمون لله سبحانه وتعالى نصحا لدينه وذبا عن دينه أ ن يدخله الدخيل هكذا نحسبهم والله و حسيبهم والله و أ ع ل م سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت نستغفرك ونتوب إ ل ي ك